إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوف ويعوق ونسرا وقد أضلوا كفيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم فلم يجدوا لهم من دون الله أوصى Wahai Nuh, Rabb, janganlah terjerumus ke bumi dari kaum kafir, Diaa. Inilah engkau yang terjerumus, umatmu menjadi orang-orang yang